إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفطهوه وفي آذَانِهِمْ وقرا وَإِن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يآخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب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 فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا فَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَاءَ قَالَ لِفَتَاهُ أَتِنَا غَدَا أَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصْبًا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 فارتدى على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه, وعلمناه من لدنا علما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 الله صَابِرًا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا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 فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله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 حتى إذا أتيا أهل قرية ما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن يقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا